Alhamdulillahi, salatu wassalamu ala rasulillahi, nabiyyina muhammadin ala alihi wasadhu, man tabi'ahum vasallim taslima amma abad. Eesti rasulki sallallahu alaihi wasallam ka kababdu, wal kapsi sa kasgirra, Bukhari Muslim ka zah, vantin muirra, wal kapsi finne, fadla miskiti tarifin vati. Sulkis sallallahu alaihi wasallam hadithi, abe hurira vannin niyet, man gada ilal masjidin, namnim miskiti siibet, au amma... ويوم يسقيتي ذلك نني نم من النساء والبمسكيتي سامت عد الله له في الجنه مزلا ووجد سبحانه وتعالى جنك سبريق وفاكاف كلما غدا اوراها اقمنن ساكلن اذيبت اما سافو فجر والمضي النساء والبمسكيتي سامت تصامن نس اسو وجد سبحانه وتعالى جنى بري معلومه كافيا الله عليه وسلم دون مسكتين بري نمن إن إسلام وإسدبته إتسامته وقت والبا إن المسكيتيته نمن إن شن نمن إن طلب كغاف قياما قاس أرغت ويا قاس إن جره رجل قلبه معلق بالمساجدير رسولك صلى الله عليه وسلم نمنت إسان مسكيتيا وطيق آسكب وروف دولات كان دولت إن إن وقصبو دولاتكم فكيره تحرك مسكيتيت قد جيبو ساول با إن إن دولات كان قصبو دولات جيبو نا رسول کے وسلم حدیث تی تبلیغ سن نے اذا رايتم من يأتذ المساجد فشهدوا له بالإيمان وئسين دگرتنم مرمل دگرتني ابسن شهيدي با صافي رسول کے صلی وسلم ابسن imani قبا دون مسكيت صاف و ديرم وقت شانان اتسا ولبا وقت مسکيتي دلتان رسول کے صلی اللہ علیہ في رسولتي صلی اللہ وسلم ربي وانك إتصامتي danza جنة كسوسم ركيس ربوان وتونا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك